أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ يُصَدِّقُ مَن الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغلالُ فِي ناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون বলু আল নকু নদী কবলুশ কদারি কয়ু বল্লু বাহুল কে ফির কু বি তুমি অবৈরী শক্তি অনু তুম্র أُدْخِلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَاسْتَبِئِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّمَا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكَ